حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هنا فائدة ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتقان ولعلها متعلقة بالدرس قال فإن قيل بعد أن ذكر الأسئلة التي جاءت في القرآن قال فإن قيل كيف جاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وعادت السؤال يجيء جوابه في القرآن بقول قلنا حذفت للإشارة إلى أن العبد في حالة الدعاء في أشرف المقامات لا واسطة بينه وبين مولاه انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذه فائده عظيمة جدا وذكرها عدد من أهل العلم قبل السيوطي رحمه الله ذكر عدد من أهل العلم في كتب التفسير وهذا ملحظ جميل في التنبيه على التوحيد والإخلاص لله لأنك إذا يعني ورد في القرآن يسألونك في آيات عديدة جميعها تجد فيها قل يسألونك عن اليتامى قل يسألونك عن الأهلة قل يسألونك عن المحيظ قل إلى غير ذلك آيات كثيرة تجد يسألونك قل عندما جاء ذكر الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فاني قريب لم يقل قل فاني قريب ارتفعت قل هنا ارتفعت قل يسألونك عن المحيط قل يسألونك عن اليتامى قل يسألونك عن الأهلة قل إلى غير ذلك لما جاء الدعاء قال إذا سألك عبادي عني فإني لم يقل فقل إني قريب ارتفعت هنا قل لماذا؟ هذا فيه تنبيه أن الأنبياء واسطة بين العباد بين الله وبين العباد في ماذا؟ في إبلاغ الدين في إبلاغ الدين أي حكم يريدون معرفته يعرفونه من طريق من؟ الأنبياء الانبياء واسطة بين الله وبين العباد في ابلاغ الدين فأي حكم لا يستطيع العباد أن يحصل عليه إلا من طريق الأنبياء لكن لما جاء الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لم يقل قل فاني قريب لأن الدعاء عبادة تتقرب بها إلى الله ليس بينك وبين الله فيها ماذا واسطة أنت تحتاج إلى واسطة بينك وبين الله لتعرف الدين لكن إذا أردت،, إذا اردت تدعو تصلي تصوم تتقرب إلى الله بكل قربة فعبد الله مباشرة دون أن تجعل بينك وبين الله واسطة ولهذا ارتفعت كل هنا إذا سألك عبادي عني فإني قريب ارتفعت كل هنا ووجدت في جميع المواضع في القرآن تنبيها إلى أن الانبياء واسطة في إبلاغ الدين وليسوا واسطة في العبادة والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله